ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الآن ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنسيين أم أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصّط الله بهذا؟ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُل لَّا أَجِدُ فِيمَا كَيَا إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يُطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْ أَنْ تُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ وَغَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ضفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ضهورهما إلا ما حملت ضهورهما أو الحوايا أو ما اختلق بعظم ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْرِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ